119. قال لي أن عبدت بني إسرائيل 110. قال فرعون وما رب العالمين 111. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال لئن التخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِيدٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيد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 أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليب فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون